فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مس الإنسان الضر دعالا لجنبه أَوْ قاعدا أَوْ قائما دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقران غير هذا او بدل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي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 قل أتُنَبِّئُنَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ الناس إلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فاختلفوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هم يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بغيكم عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأمعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا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 للذين أَحْسَنُوا الحسنى وزيادة ولا يَرْهَقُ وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سَيِّئَةٍ بمثلها وترهقهم ذلة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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أَشْرَكُوا مكانكم انتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم ايانا تعبدون فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كنا عن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 فذالكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانتم تسرفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون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 ان الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وَإِن كذبوك فقل لي عملي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مما, بريء. مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مما تعملون مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ تَعْمَلُونَ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 وَادْخَالُ خَاسِرًا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ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 وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إِلَّا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 وَلَا يحزنك قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ من فِي السَّمَاوَاتِ ومن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرفون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون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 فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمُرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قضوا إِلَيَّ وَلَا تنظرون. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم من أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَن ۚ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ ومن معه في فِي الْفُلْكِ خلائف خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 فلما جاء السَّحَرَةُ قال لهم موسى أَلْقُوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إِنَّ الله سيبطله إِنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين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 قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجدوده بغيا وعدوى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 فليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بَوَّأْنَا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات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 فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لما آمَنُوا فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا عذاب قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزي في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ من دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ